عيوني تشتاق له والقلب يحن له عيوني تشتاق والقلب يحن له حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد افديه بعمري كله عيوني تشتاق له والقلب يحن De voorraad die had, de Mekke. De voorraad die het Het is